للحرم عزمت عن روحة الولاها للدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحه يتبيت الله بالراحة للحرم عزمت عن روحة الولاها للدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحه، يتبيت الله براحة يتداوي قلب وجروحه، لكتعنى شايل جراحة مصخى للناس في بوحة بيح المكنون الكبار للحرم عزمت عن روحة الولاة اللي الدمع ساحة يوم رئت النفس مجروحة يتبيت الله براحة ما حسب الناس مربوحة لن قربك كبار أرباحة طلبت يا رب السموحة دمع عبدك بالخدر ساحة للحرم عزمت أروحها ولا هني الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة إذ الله برّاحا